وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَغْلِينَ نَرَاقِدًا عَلَى ظَهْرِهِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أو يُبقي نقمها كسب ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما قوتكم شيئا فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير وأبقى الذين آمنوا وعلا ربهم يتوكلون وَالَّذِينَ يَبْتَنُونَ كَبَائِرَ إِثْمٍ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ والذين اذا اصابهم البلوى هم ينتصرون وجزاء الوسيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين ولا من انتصر بعد ظلم فاولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق